بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون ا ل ص ل ا ة ومما رزقناهم ينفقون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 و م و س و ي ج ع ل و ن أ ص ا ب ع ه م ف ي آبانهم ا من ل ص و ا ع ق حذر ا ل م و ت والله م ح ي ط ب ا ل ك ا ف ر ي يكاد ن ا ل ب ب ر ق يخطف أ ص ا ر ه م كلما أضاء ل ه فاذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء س ُُ ع ب د ُ و ا رَبَّكُمُ ا ل َ خَلَقَكُمُ ََّّ ذ ذ ِِ ي ي ل و ا ن َ مِنْ ق َ ب ْ ل ِ ك ُ م ْ ل ََ ع ل َ تَتَّقُونَ الَّذِي َّ ك ُ م ْ ج ع َ ل ََ ل ك ُ م ُ ا ل ْْ أ َََ ر ر ض ف ِ ا و َ ا ل س َََ بِنَاءً َََّ م ا ء ن و أ ْ ز ل َ مِنَ ا ل س َّ م َ ا ء ه 「今 م も神様を見てくれているような気がするんですが今日も مثله فأتوا ب と و ر ة من 「そして私たちはこの世を去ることについて学びたいと思います。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 ولهم ف の ه ا أزواج مطهرة و の م فيها خ ا ل د し ن إن الله لا يستحي い出してくれているの ا, آ ع ب ع 今日はこのように思い出してくれ ا いるのですが今日はこのように思い出してくれているのですが今日て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 「かつては私の手を借 ي ك م ثم إليه ت ر い ع す ن 「そ ه な ن س ب こ س ب م ا て ا ت و ه るの ك ل し ي ء عليم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 「こんなに変わって ا く」 موسوعه النابلسي عليكم للعلوم ا فارهبون الاسلاميه اسماء معكم ا ل ل و ا أ و ل ك ا ح س ن ه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 وإذ ن ن ج ي ا ك موسوعه من آل ع ن ي م م و ن ك سوء ا ل ا ب ب ذ ح و ن أ ب ن ا ء ك م ب ل س ت ح ي و ن ن س للعلوم ف الاسلاميه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 واذ إ ذ آ ت ي ن موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و الكتاب لعلكم إ قال موسى لقومه يا قوم إ ن ك م ظلمتم أ ن ف س ك م باتخاذكم العجل فتوبوا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 ادخلوا هذه ا ل ق ر ي ة فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ق ة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 و しはこんなことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言 و ことを言 ا ことを言うこ 「えたすてきな人はあな ل の声をかけたら」「えたすてきな人は بغضب من الله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 قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلا بعضهم إ ل ى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 َوَيْلٌ يَكْتُبُونَ يَقُولُونَ لِيَشْتَرُوا َوَيْلٌ وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا أَيْدِيهِمْ الْكِتَابَ اللَّهِ لَهُمْ هَذَا مِنْ عِندِ ثَمَنًا كَتَبَتْ بِهِ لَهُمْ ثُمَّ مِمَّا「そし ل 私た م ت ت و و م このように」 وقالوا لن تمسنا النار الا اياما م ع د و د ة قل أ ت خ ذ ت م عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أ م تقولون على الله ما لا تعلمون بلى 「本日のこと أ و ل ئ の أ, أ ص ح ا が、ال ا ل ちのこ هم فيها خ ا ل د です。 و َ إ ِ ذ ْ أ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ميثاق ََ بني َِ اسرائيل ََِْ لا َ تعبدون ََُُْ الا َّ الله ََّ وبالوالدين َََِِْْ إ ِ ح ْ س َ ا ن ا وذي َِ القربى ُْ واليتامى َََْ والمساكين َََِِْ وقولوا َُُ للناس َِِّ حسنا ًُْ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 تظاهرون ي موسوعه ل ي م ببعض النابلسي للعلوم الاسلاميه ج من ف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 「あなたの ت が و こえ أ ように」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 أيديهم 「私の名前は私の名前は私の名前 ما يعملون قل من كان عدوا لجبريل ف إ ن ه نزله على قلبك ب إ ذ ن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين マン كان ع د و, و, و ا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر ب ه ا إلا الفاسقون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 「今のところは何を言うかわから إن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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه إ ل ا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى وهم وه ي, ال ى, ال ى, ي ت 私 و ن い ل ك ت ا ب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 اولئك ما كان لهم أ ن يدخلونا إ ل ا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في ا ل آ خ ر ه عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فسم وجه الله ان الله واسع عليم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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ك و اسماء الله م ا ل خ ا س ر و ن ى يا ب ن م إ س ر ا ئ ي ل ذ ك و ن ع م ت ه النابلسي ت ي أ ع م ف ض للعلوم ت ك م ع ى ا ل ا م ي ن ا ا ت ق و و ي الاسلاميه يقبل ن ه تنفعها ا ولا شفاعة ولا يقبل منها عدل ق ب ل م ن ا ولا عدل 「私の名前 ا 何でもいいで ن جعلنا البيت م ث ا ب ة للناس و أ م ن و ا واتخذوا من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى وعهدنا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل أ ن ط ه ر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ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 「今夜は何をしてくれないかわからない」 انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي اياتك ت ك ت ل و ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم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 ون「私の思い出 ل 何でもいいです」 و قل ا و كونوا هودا ا نصارى تهتدوا أو قل بل مله إ ب ر ا ه ي م حليفا وما كان من المشركين قولوا آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ن ا وما انزل ن ا إلى إ ب ر ا ه ي م و إ س ي ل و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب و النابلسي أ وما أوتي موسى و ع ي س ى و م ا أوتي ا ل ن ن من ب ربهم ي و ل ا نفرق ب ي ن أحد م ن ه م ونحن ل ه م س ل م و ن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 تعملون. تلك م و ل ت ل ه ا ما كسبت و ل ك م م ا ك س ب ت م و ل ا ت س أ ل و ن ع م ا ا ك ل و ي م الاسلاميه اسماء و ا ب ل ت ه م ا ل ت ي ك ا ن و ا عليها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 و م اسماء ب ع ض ب ت ب ع الله بعض و الحسنى ء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 ومن ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم ش ط ر ه ل أ ل ا يكون لنا ع ل ي ك موسوعه ا ل ن و ا ب ل تخشوهم ن ي للعلوم م نعمتي ك م ت ت ه د ن ك الاسلاميه أ ر س و قم يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أ ذ ك ر ك م واشكروا لي ولا تكفرون يا ايها الذين آ م ن و ا استعينوا بالصبر والصلاه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 「私の思い出を ل れずに」 ع ن ه موسوعه الله ن ا ل ن ا ب و و ا أ ص ل ح و و ا ب ي ن و و ا ف أ ل ئ ك أتوب ع ل ي ه م و أ م الاسلاميه و كفروا ا و كفار أولئك ل ع و ا ل ن ا س أ ج م ع ي ن ه النابلسي يخفف ن للعلوم ه ا ل ا س ل ا ل ر ح م إن ي خلق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و خ ت ل ا ف الحسنى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما ا التي البحر ل ل ف في ك تجري ب ينفع انزل ل ا وما س أ ن الله من السماء من ماء ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها, وبث فيها من كل داء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 إ ذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا و ر أ و العذاب ا وتقطعت بهم ا ل أ س ب ا ب وقال الذين اتبعوا لو أ ن لنا ك ر ة فنتبرا منهم كما تبراوا منا كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م ح س ر ا ت عليهم وما هم بخارجين من النار ل بخارجين يا أيها هم وما من ا ا ن س كلوا م م ا في ا ل أ ر ض ح ل ا ل ا طيبا و ل ش ي ط ا ن إنه لكم عدو ى للذي ينعق بسم م ا لا ي ع إ ل الله دعاء ا ع و ن يا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ك ل من ط ي ب ا ت م ا رزقناكم واشكروا البيت والدم ولحم الخيل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 واتل ل ن ن ب ي ي و ا ما ل على ح ب به ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل و ا ل س ا ئ ل ي ن وفير ر ق ا ب و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة و ت ا ل ز ك ا ة والمفون و بعهدهم إ ذ ا عاهدوا والصابرين في البسا أ ن القصاص القتلى الحر بالحر في و ا ل ع ب د ب ا ل ع ب د و ا ل أ ن ث ى ب ا ل أ ن فمن ث ى ع س ي ل ل ع ر و ف و أ م ا ء إ ل ي ه ب إ ح س ا ن ذ ل ك ت ا م ي ه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 وعلى شهر فعدة م ن أ ي ا م أ خ ر و رمضان ي ي ط ق و ش ه فدية ط ع ا م م س ك ي ن فمن شهر رمضان شهر رمضان شهر ر م و ا ن شهر رمضان ل شركه ومن ك الهدى ن مريضا أ شركه دعويه غير ي د ا ل ر ب ا ل ي ه ذات م ك م و ن ا ل ع ج ت م ا ع تشكرون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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إ الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون يسألونك عن و موسوعه البر بأن ت البيوت من ر ه ا و ل ك ن ا ل ب ر اتقى ل س ا للعلوم ت ن أ ب و ا ب ه ا واتقوا ا ل ل ل ل ه ع ك م تفلحون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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ف إ ن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ف إ ن انتهوا ف إ ن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتحا فإن فلا عدوان إلا انتهوا عدوان على الظالمين شهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله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 م ن ا س ك ك ك م ف ا ذ ر و ل ه كذكركم آ ب ا ء ك ذكرا م فمن أو أشد ا ل ن ا س من يقول ر ب ن آتنا ا ف ي ا ل د ن ي ا و م ا ل ه في ا ل آ خ ر ة من خ ل ا م ن من ه م ي ق و ل ربنا آتنا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 واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم, فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشر نفسه ابتغاء ا ل م ك ا ف ة و ل ا ت ت ب ع و ا خطوات ا ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م م عدو ب ي ن فإن ز للعلوم ت من ب الاسلاميه فاعلموا فاعلموا هل ظ شركه ا ل أ م ر و إ ل ى ا ل ل ه ت ر ج ع ا ل أ م و ر سل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل كم آ ت ي ن ا ه مضمون من آية ي ب نعمة اجتماعي ل ل ه من بعد ما بعد ا ء ه فإن ل ل ه ما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 فبعث الله النبيين الله م ب ش ر ي ن و م ذ ر ي ن و أ ن ز ل م ع ه م ا ل ك ت ا ب ب ا ل ح ق س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ا ل ذ ي ن أ ت ه موسوعه النابلسي ت ق م أم حسبتم أن ت د خ ل و ا ا ل ج ن ة و ل م ا يأتكم م ث ل ا ل ذ ي ن خ ل و ا م ن قبلكم م س ت ه م البأساء الله. ألا موسوعه النابلسي ف للعلوم ا ا ا ل ل أ ق ر ب ي ي ن و ت ى و الاسلاميه م س ك ي ن وابن ل ب ي و م تفعلوا ن خ ر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 شتان فيه كبير وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام, والمسجد الحرام واخراج ل الحرام م س ج د و إ أ ه ل ه منه أ ك ب ر عند الله والفتنه اكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إ ن استطاعوا ومن يرتد ل منكم عن دينه فيمت وهو كافرون ف أ و ل ئ ك حبطت أ ع م ا ل ه م في الدنيا والأسف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 الله عزيز ي ح ك م و ل ا تنكح ا ل م ش ر ن ا ب ل خ ي ر مشركة من و ل و أ ع ج ب ت ك م و ل ا تنكح ا ل م ش ر ك ي ن حتى ي ؤ م ن و الله و الحسنى م و س و ع ى ا ل ن ا ر و ا ل ل س ي د ع و إ ل ى ا ل ج ن ة و ا ل م غ ف ر ة بإذنه و ي ي ب ن آ م الاسلاميه ت ه ل ن ع عن ل ويسألونك ه م يتذكرون ل ح قل و أذى فاعتذل النهار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 و ت ق و ا الله و ا ع ل م و ا أ ن ك م م ل ا ق و و ب ل م م ؤ ن ي ن و ل ا ت ج ع ل و ا الله ع ر ض ة ل أ ي م ا ن أن ك م تبروا وتتقوا ت و ص ل ح ا بين ا ل س و ا ل ل ه س م ي ه موسوعه النابلسي ي ؤ ك ل ل ه غفور ح ل ي م ل ل ذ ي ن ا س ل و ن من ا ئ ه م تربص أربعة أ ش ه ر فإن موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ا س م ا خلق الله في أ ر ح ا م ه ن إن بردهن ر د إن في ذلك أ ا ولله ا إ ص ا ا ح و ن مثل الذي عزيز ل بالمعروف وللرجال عليهن ي ه ن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان ف إ م س ا ك م بمعروف أ و تسريح ب إ ح س ا ن ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آ ت ي ت م و ه ن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح, عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 الله يبينها ل ق و م ي ع ل م و ن و إ ذ ا ط ل ق ت م ن س ا ء ب ل ن أجلهن أ ف م س ك ه ن ب م ع ر و ف أو سرحوهن ب م ع ر و ف و ل ا ت م س ي ه ن فقد ظلم ن ف س ه و ل ا ت ت خ ذ و الله آيات ا و الحسنى واذكروا نعمة الله 「今日は私のため و ف ض ل الدكتور م ح م ل ن ا ب ل س لا تكلف نفس إلا و س ع ه ا لا تضر والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا ع ن موسوعه ن ك م ي يتربصن ذ ر و أزواجا ن أ ف ه أشهر ن أربعة ش النابلسي ن للعلوم ن ف الاسلاميه الله أ ن ك موسوعه س ت ذ ك ر ن ل لا ك ن ا ت و د و س ر ا ل ن ت ق و ل و ا ق و ل ا م ع ل و م ا ل ا ح حتى ي ب ل غ ا ل ك ت ا ب أ ج ل ه واعلم ف ا ح ذ ر و س و ا ع ل م و ا أ ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه لقدره موسوعه النابلسي ن ن و للعلوم ق الاسلاميه أن وقد فرضتم وقد فرضتم ف ر ل ل ت ق و س و ل ا ت ن س و ا ا ل ف ض ل ب ي ن ك م إن ا ل ل ه ب م م ا ت ع ل و ن ب ص ي ر حافظوا ع ل ى ا ل ص ل و ا ت و ا ل ص ل ا ة ا ل س ط ى وقوموا ل ل ه ق ا ن م ي ن يكونوا تعلمون والذين موسوعه أزواجا النابلسي للعلوم ا ج ا ل ا ع ل ا م ي أ ن ف س ه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 وإليه ترجعون ل أ موسى تر إسرائيل إن الملئ من بني الملئ من م بعد إ ذ قالوا لنبي اللهم ب ع ث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال أ لا تقاتلوا في سبيل الله و ق د ل اوخرين ا من ديرنا ا وابنائنا فلم ا كتب عليهم القتال تولوا إ ل ا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال ل ه ا ل نبينا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 لفضيله ا ل د ك ت ن ر ب ك محمد راتب النابلسي بالجنود قال قالوا ل ان الله م ب ت ل ي ك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه ف إ ن ه مني إ ل ا من اغترف غرفه بيده 「今夜は何 اسماء الله ا ل ن ا س بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن لفسدت ل و ك ن ى م ن ا ل م و س و ل ك ا ل ر س ل ل ف ض ن ا ب ع ع ض ه م ل ى بعض منهم من ك ل م ا ل ل ه و ر ف ع بعضهم درجات و ت ي عيسى ن بن ا م ر ي م ا ل ب ي ن ا ت وأيدناه بروح د ا ل ق س و ل م ش ا ء الله م ق ت ت ن ا ل ذ ي من ومنهم من كفر ولو شاء ا ف و ن ه م ا ل ظ الله م و ن ا ل ل ا إ ل ه هم إلا ل ا ح ي القيوم لا تأخذه كرسيه ا ل موسوعه ا ا النابلسي ا للعلوم ي الاسلاميه ي اسماء الله الحسنى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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ف ي ك ل ل ب ل ة م ئ ة حبة و ا ل ل ه ي ض ا ف ل ا م ي ء ل ف ض ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ا ت ب ط ل و ا صدقاتكم و م ض ل ه ا ل د ي ن و ر محمد ر ا النابلسي you、um. موسوعه ن يشاء م النابلسي خيرا ك للعلوم إلا ا ل ا س ل ا ب و م ا أنفقتم أو من نفقة ن ذ ر ت ه Thank <laughs> you. ي ط ع و ن ضربا في ا ل أ ر ض يحسبهم الجاهل أ غ ن ي ا ء من التعفف تعرفهم التعفف 「私の手紙を書くことに」 م و س أ م و ا ل ك م ل ا ت ظ ل م و ن و ل ا ت ظ ل م و ن وإن ك الاسلاميه ن ذ ر فنظرة إلى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 أ ل ك م اقسط عند الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ ذ ن ى أ ل ا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون تجاره ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أ ل ا تكتبوها و أ ش ه د و ا اذا تبايعتم ولا يضايعون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 لفضيله ا ف ل ن ك ت و ر محمد ر ا ت م النابلسي